بِن قَبْلِ آيَاتِ يَوْمٍ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمْ الظَّالِمُونَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يعلم ما بين أيديهم وما خلبهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكرامها في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لم في لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور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 قال ان لا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام فاماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما وبعض يوم قال بل لبثت مئة عام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 فَرَمَا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ اعْلَمُ انَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي القَوْتَا قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثم اجعل على كل جبن منهن جزءا ثم ادعوهن ياتينك سعيا واعلمن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعب لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى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 يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمنى ولذاك الذي ك الذي ينفق ما له رئى الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صَفْوَانٍ عليه تراب فأصابه وابن فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أمواله مبتغا مرضات الله وتثبيت من أنفسهم كمثل جنة، كمثل جنة برؤوة رصابها وابل فأت كلها ضعفين. فإن لم يصبها وابل فقل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من النخيل وأعلاف تجري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 يا أيها الذين آمنوا أوثق أوثق من طيبات ما كسبتم ومن ما أخرجنا لكم من لرب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 والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يوت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يتذكر إلا أولو الباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدو الصدقات فنعم لها وإن تخفوها وتتوها الفقراء فهو خير لكم ونُكَفِّرَ عَنْكُمْ مِنْ سِيَأَتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ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 الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا لا يستطيعون ضربا في أرض ضرب يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسمائهم تعرفهم بسمائهم لا يسألون الناس احابا وما تنفق من خير فإن الله به عليم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 يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِ الصَّدَقَاتُ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَارٍ ذِيمٍ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةِ وَأَتَوْا الْزَكَاةَ لَهُمُ الْأَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يَا الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون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 واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ينتظن إحداهما فتذكر إحداهما نخرى ولا ياب الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلك أقسط عند الله وأقوى للشهادة وأدنى ألا ترتبو إلا إلا أن تكون التجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناحا إلا تكتبوها وأشهد إذا تبايعتم ولا يضال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 وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمُ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُمُهِ اللَّهُ فَيَأْفَرِ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَدَّ بِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إلَيْهِ مِن رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ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 ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم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 وقد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة ترونهم مثليهم رأي العين والله يويد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبنة لأولن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 that